الحمد لله الذي لِقَاءَ رَبِّهِمْ وَيَعْمَلُونَ من فَإِنَّهُمْ لَيَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ لَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا وَقَدْ ظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ أَحْصَنُوا حُدُودَ جمالة اخلاسنا في الوحيد من حق مجموع الوحيد والرحمن من جمع عن عزب وعن مقصان وأن خجر خلقه محمد من جمعنا في التسليلات والرحيد والرحيد من جمعنا وَاكْرِمِ الْحَقِّينَ فَسَنَاعَلِيهِ وَقَدْ نَجَدُوا وَهُمُ الْصَحْبِينَ وَهُمْ قَدْ دَارُوا إِنَّ حتى يتعرف على حقيقتهم ويستدين لنا أمرهم مصطافا لقول الله اخذوه الذي بداوه وكذلك تفصل الايات واستهتدين كثير المجرمين فلا نفصل باياتك بشح ولا حتى يلت من وكذلك من نبينا بدينه الدين قال القائل عرفت الشر ولكن يتوكيه ومن لم يعرف فنحن احيانا في حاله الى الشر كما نعرف الخير ولعمرو كما قال عمر بن الله عنهما قال تنشق ان تنقضى بنت الوكيل اذا نشر في الاسلام من لا Kiedyś w nie ما اجتمع فيه نكار وعذاب النبي صلى الله عليه وسلم من كن فيه كان وما ثقت وعصا وان علمت فيه من كانت فيه من النفاق حتى بعثت اذ ادتني وانما حتتت و ان على حتم القدر فاشنار خوفه و طيشه بها هو تبقى اصغر و ان كان علينا بقنا احيان يظهر و يستر في طيات تعادات كما من سماوات بعد بركته وطلبه من وقال احد القوم ليسوا يتكلم عن رائحه من يقرأ في حياتي.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 Mam na głowie, mam na głowie, mam na głowie, mam na głowie, mam na głowie, mam na głowie, mam na głowie, mam because we have to ولكن من المسلمين كما ارى ان يكون معظم في <تصفيق> الغابه افضل من المسلمين ياتي الى المسلمين ياتي الى المسلمين ياتي الى المسلمين ياتي الى المسلمين ياتي الى شبهات الشراكين من سياطين الان سورانتين كما قال الله حتى وجل ليسعلنا ينزي الشرقان فتنة في قلوب الذين لا قلوب في قلوب الله ليسعلنا ينزي للذين في قلوبهم مرض وطاقية قلوبهم سهلوا الأمر هو أمر في في الدين يشقون في دينهم ويشقون في عددهم ويشقون في صدق منطقة نديجة من, من الثاني الذي إن كنا نكتفي على ساح الشرف من هذا الروض تذكرنا رسول الله صلى الله عليه و آله وسلم و ها حادثه في عندنا بعيدا فطلبوا منا ان الله عنها واوضاح سنة السماوات. قلوها في حدها. لأسهم يحبون لحبتش من في نفسها منه. والله عزب ذلك قال نبيه في عدائه. إن من نبيه يحبون لحبتش من في لا تعلمون. كذلك لا يحبون حشاعة ولا حشة بل من اعلم المحدد. بل يريدون من المجتمع المحسور. ان يريدون كما قال الله عز وجل. ونريد الذين يتبعون الشحوات. ان تريدوا ميلا عظيما. يريد الله ان عنكم. وخلق الانسان ضعيفا من اجل ذلك لما تكلم الله عز وجل عنهم وعما فعلوه في حادثه الاب في سوره النور اتبع ذلك بقوله عز من قائل يا ايها الذين امنوا لا تتبعوا قوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يَأْمُرُ بالفحشار والمنكر ولو لا قد الله عليكم ورحمته ما ذكى لكم من أحد أبدا ثم, ماذا؟ ثم شرع الله عز وجل بعد ذلك في آية الاستخدام أدب من آداب الاستخدام قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بلوتا خير بلوتكم حتى تستهنشوا وتسلموا على أهلها ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم وتنقيل لكم جعوا فارجعوا لكم ثم بعد ذلك أمر الله عز وجل بالرغم التصر أمر المؤمنين والمؤمنات على السواد قال الله عز وجل قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا سروجهم ذلك أذكى لهم إن الله قبير بما يصنعون وقال عز وجل وقل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظ مفروته ولا يبدي نزينته الا ما ظهر منها ولا يبدي نزينته إلا لبعولتهن أو آبائهن الآية فطرب عليهن الحساب فكانت هذه الايات بعد حادثة إبس قاصمة ظهر المنافقين ختم الله عز وجل فيها ضرهم لأنهم يحبون أن تشيع الفاحشه في الذين آمنوا لأنهم يكرهون الحجاب ويتمنون لو أن النساء كلهن ببنجات فأخرج الله عز وجل ما في قلوبهم وامرنا وشرع لنا آدامة إسلامية تردت قيد المنافقين الى نحررهم فأول صفة من صفاتهم ان في قلوبهم مرض الشبهات ومرض الشهرات المرض الثاني او الصفة الثانية من صفات المنافقين انهم يسيئون الظن بأهد الله عز وجل يسيحون الظن بربه السباعة تعالى فالله عز وجل ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظلمين بالله ضل السوق عليهم دار حرة السَّوْءِ الله عليهم ولعدهم وأعد لهم جهنم وساعة مصيرا فصوء الظلم بالله وجل السيد بالله عز وجل هذا من صفاق المنافقين قال المفسرون كيف يظن المنافقون أظن السيء بالله عز وجل ذلك أنهم يظنون بأن وعد الله عز وجل في بالفئة المؤمنة أن الله عز وجل لا ينصر دينه ولا يعلي كلمته أن الله عز وجل لا ينصر المؤمنين على الكافرين هذا ظنهم بربهم سبحانه وتعالى انظر اليهم في غروة الاحزاب لما حاطر الاحزاب مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأرادوا أن يمتقصنوا شأفة المسلمين حينئذ هدل فبقى للمنافقون قال المنافقون ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا وقال الطائفة منهم يا أهل يسر لا مقام لكم ترفعوا ويتأذن فريق منهم النبي يقولون إنهم امتنا عوضة وما هي بعوضة يريدون لله ومعه ولو دخلت عليهم من أقطائها ثم سؤلوا لا لأتوها وما تنبثوا بها إلا يسيرا وما تنبثوا بها إلا يسيرا وما تنبثوا بها إلا يسيرا فوضعوا في فتنة وظموا ربهم عز وجل من اشتروا وقالوا لكن الله عز وجل عدت جهنهم في مصورهم ورد الله اللمين كفروا جهنهم فجمالا صيرا ورد الله اللمين في مصورهم الله في عز وجل في ونصر الله عز وجل يؤديه المؤمنه فكان العقله الحمد لله الذي نصر عبده واعز جنده واحزر الاحزاب وحده النبي صلى الله عليه وسلم والله لا يمكن ان Wiedz, że nie ma nic lepszego niż to, co nie ma to, nie ma يا ربنا احذينا إنا نحن من الذين كذبوا وحلفوا أن لا إله من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 فيا ولي جمهور المنافسين رحم الله مشي يقوم من قائله يقول من بالعين من نكته القلياء اعطكم خير طيب مرسل الى الله مسوره للقتل واحدنا تعاونا في الشكره فمن نادم ولا تسيم من الشجر والطنوات القوانية من الوزائل المسموعة من المرعية كلها تحارم الله عز وجل وتحارم من نمر عز وجل ويقولون من كل كلين السياقين منها ما يقولون لإنا ويقولون أنا في الشورى وأنا من المصارى وأنا من الجهل وأنا من الجهل من المسلمين يبينون الشورى عيناه وأنا في الأعماق أقول كفى من دينهم المسلمين لئن ربي لا ينصرك قل <سؤال> حول الى حسنى ما حولنا ان الله معنا فاطمئنوا ان الله هو الذي يحيي ويميت أنا من نصيب الله تعالى. أروى ما أخبرني، وين الله كريم أنا أشكره. على إننا من نصيب الله وهو أمد الخصوان وإذا قلنا تعطي الأرض ليمسك بديك ويزدك الشرق والمسك والله يا وشك المسك فإذا فح أرض الشرق يبكر من بيهي القاتل وعطي الشرق أرض الثقل القاتل فإذا أكيد له يا أنا حددت Majestat, majestat, majestat, majestat, majestat, majestat, majestat, majestat, majestat, majestat, majestat, majestat, majestat, majestat, majestat, majestat, majestat, majestat, majestat, majestat,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 بسم الله ما لا ركنا وحاكم الله حمداه تعالى ونسعى الصلاه قيام القشاره وذيكا الى جنات النعيم هل كفن الطعام وهل شربت عاصره الدم وادعو الى الصلاه قيام القشاره بسم الله والله هي حميد و وقد واجهت مجموعه نحن على قد ما نقول اننا نختبر من بتمشيط اذا كان الله حقق <تصفيق> لي و طرقتنا بكل يا احمد يا بني الى الصراط المستقيم الله ان الله ان بالمعروف وذل كان الاريون اوليون يقصروا للصلاة للطلبة وذلوا صنعوا فقدروا الله منحقنا ويجعلون جدالة جميلة واقتصروا فيها يعتبرون فإن الصلاة يبدو سنة للأبهل الإسلام إذن كان المنفقين كان o mój Boże, o mój i come, truth that the I that لكنهم يتحاكمون الى ان يشفع الله عز وجل كما قال الله عز وجل اين ترى في يومنا ظهور انهم لا يامنوا بما اردنا من قبلك يريدون فقال ائمه ان يقتلوني ويقيم الشيخان انما يبطي أن, أن على عرض كل شيء حتى النجوة الثلاثية في بطنهم حياغاً يا تعالى وأطرواً مدهزم نفسياً أنا مديني لمسلاك وأطرواً لا أحدث يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب الدنيا يا في الدنيا يا رب الدنيا يا رب الدنيا يا رب الدنيا يا رب الدنيا يا رب الدنيا يا عليه من الله لا ينتشبه ورسل وكان الله منه أبط الله كذبه أبطيه كذبه أبطيه وكان صحابيه جديدا وجوه الله عن المهرب جحان وضي طبح الحمد لله صلى الله عليه و وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سلم وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم منه فقال له الله صلى الله عليه و سلم لأنه لا تكون طريقاً وجوداً وجوداً لشيطيك لا تكون عملياً ولا أقضينا الهدى فيا قرون الله <سؤال> لا يعتدل واكيد ان دعاتك علويه ان لا يثني الحوت في ذلك هو تعالى من الليبرون ودعوانيه واصي مصطفيا وكان وكانا يتامل في هذه يرى توافيل مياع وكان الاذى وكانا شرع الله عز وجل احكم اليه فانجلو اطاع الله اتمن لكم دينكم. واثممت عليكم في عمدي. وقفض لكم الاسلام دينا. ان هذه المصرحات. الدين القراطية. والعجنانية. والاشتراكية. من هذه الامور. حكراكم البعض. اهلا ان هذه ليس او أبو الثلث أبو والد والد عميزة وولد حتى نظرنا بمعنى الشعارة من الآخر ومن الآخرين ومن الآخرين عاملية سرودية جاءت مطارق وصلين لقاء عطاة تدريد من أفضلات المناغين الحركة ونسكتب نجد الوراقنا بنجد الوخي وحسنا نجدنا حيثنا إسلامنا وحسنا وصنبه لنا والسهل الله ما يؤلقهم نحن قال <تصفيق> اني لو ان تتعرف على في كتاب ذكر الله الله عليه لا اله wala wala wa wa wa Wszyscy, wszyscy, wszyscy, wszyscy, wszyscy, wszyscy, اللهم mój Allah, mój Allah, mój Allah, mój Allah, mój Allah, mój Allah, mój Allah, mój Allah, mój Allah, اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم على سيدنا محمد اللهم